ألا تقضوا في الميذان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميذان والأرض رضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان 114. وخلق الإنسان من صلصال كالفخار 115. وخلق الجال من مارج من نار 116. فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين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 سَنُري الْآيَاتِ لِرَبِّكُمَا مَا تَكَرَّبَانِ يَا نَاشِعَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا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 فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذا به إنس ولا جان فبأي آلاء <تكذبان>, تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام 110. فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون <هذه> <تكذبان>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 مدانما فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهما عينان نظاختان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهما فاكهة ونخل وربما فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يقمتهن إنس قب لهم ولا جان فبأي آل ربك ما تكذبان متكئين على رفرف خبر وعبقري الخزان فبأي آل ربك ما تكذبان فبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام